وغلام وغلامه ورجل ورجله وشيخ وشيخة وفي الصحاح الجوهري البرذون الدابه قال الكسائي الانثى من البراذين برذونه وحددت أنا عليه فأنا أحد حده من الغضب وفي الصحاح الجوهري والحده ما يعتري الإنسان من النزق والغضب تقول حددت على الرجل أحد حدة وحدة عن الكسائي وقوله وتقول أصح هي أم غيم وفي الصحاح الجوهري وأصحة السماء أي انقشع عنها الغيم فهي مصحيه وقال الكسائي فهي صحو ولا تقل مصحيه وقوله وتقول أعقدت العسل والناطف بالألف وفي الصحاح واللسان قال الكسائي يقال للقطران والرب ونحوه أعقدته حتى تعقد وقوله وتقول دع الثوب حتى يجف بكسر الجين وفي الصحاح وجف الثوب وغيره يجف بالكسر ويجف لغة فيه حكاها أبو زيد وردها الكسائي إلى غير ذلك من الكلمات التي يتفق فيها رأي الكسائي هنا مع ما رواه عنه أصحاب المعاجم أما أسلوب الكتاب وطريقة معالجته للحن العامة في عصره فاننا نرى أنه غير منهجي على الإطلاق اذ تسرد فيه الكلمات سردا وتعد عدا دون أي نوع من الترتيب أو التقسيم وليس هذا بغريب على أول تأليف في موضوع لحن العامة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 وكبت الله عدوك وقد خصيت فحلا وهديت العروس إلى زوجها وحاطك الله بعونه ودفقت الإناء وهرقته كل هذه الارقام يجمعها كذلك جامع واحد هو انها تتعدى بنفسها ولا تحتاج إلى همزه التعديه فلا يقال أصرفت ولا اشغلني إلى آخره وكان المنهج في كتاب الكسائي داعيا لمن يسمى محمد ابن أحمد الحنفي العلائي إلى إعادة كتابه من جديد على الترتيب الهجائي وقد سمى بن حنفي كتابه هذا النصيحة التامة للخاصة والعامه وتبدأ كل فقرة في كتاب الكسائي بعبارة وتقول أو ويقال وهو يكتفي في بعض الأحيان بذكر الصواب حسب.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 فإن العرب تكلمت بهما بالضم والفتح وهما السبوح والقدوس وبعضهم يقول السبوح والقدوس ففي هذه الأمثلة تطورت اللغة على أمثلة العام بضم أول الكلمة لكي تنسجن هذه الحركة مع حركة الضم التالية لها وذلك من نوع التأثر المدبر الكل في حالة الانفصال ومن أمثلة التطور الصوتي كذلك قوله ويقال فلان معدن العلم فلان معد العلم ولا يقال معدا بفتح الدال فقد تطورت اللغة هنا بفتح الدال لتنسجم مع فتحة الميم وذلك من نوع التأثر المقبل الكلي في حالة الانفصال ومن أمثلة المخالفة الصوتية وهي إبدال أحد الصوتين المتماثلين صوتا آخر يغلب أن يكون صوتا متوسطا أو صوت الله قر الكسائي ويقال أترنج وإنجانه وإنجاصة هذه الأحرف بإسقاط النون. فإنه حين ينطق عامة بغداد في زمن الكسائي هذه الأمثلة أترنج وإنجانه وإنجاصة فإن ذلك يعني بالنسبة للعولون المحدثين حدوث تطور صوتي ذي تأثير قانون المخالفة. ومن أمثلة التطور في الصيغة قوله وتقول هذه أتانم للأنثى من الحمير بغيرها إذ يعني هذا أن العوام كانوا ينطقون هذه الكلمة أتانة وتطور الصيغة من التأنيث بلا علامة إلى التأنيث بالتاء بسبب قانون السهولة والتيسير ومن أمثلة ذلك أيضا قوله وتقول غفت نفسي ولا يقال غثيت بلياء وكذلك غلت القدر بلاياء ففي هذه الأمثلة قياس خاطئ الصيغة فعل بفتح العين من الناقص على صيغة فاعلة بكسر العين كرضية عند اتصالها بتاء التأنيف ومن أمثلة التطور في الصيغة كذلك قوله وأغلقت الباب فهو مغلق ولا يقال مغلوق ففي هذا المثال تطور بصيغة مغلق إلى مغلوق قياسا على مفتوح بسبب التلازم والتقابل في المعنى بين مفتوح ومغلوق عنوان وصف مخطوطات الكتاب ومطبوعاته السادقة اعتمدنا في تحقيق هذا الكتاب على نشرته السادقتين وأربع مخطوطات مختلفة وفيما يلي وصف ذلك كله قولا بروكلمن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 وعلاقته بغيره من كتب اللحم وقد اجتهد بروكلمن في إكمال الخروم التي حدثت في نسخة برلين فأصاب في بعض تكملاته وأخطأ الحظ في الكثير منها كما ضبط بعض الكلمات وأبيات الشعر ضبطا بعيدا عن الصواب في بعض الأحيان ثانيا الميمني نشرة بعناية الأستاذ عبد العزيز الميمني مطبوعة بالمطبعة السلفية بالقاهرة سنة 443 هـ في مجموعة بعنوان ثلاث رسائل تحتوي على مقالة كلا وما جاء منها في كتاب الله لابن فارس وكتاب ما تلحن فيه الأوامل للكسائي ولرسالة الشيخ ابن عربي إلى الإمام الفخر الرازي ويشغل كتاب الكسائي في هذه المجموعة. الصفحات من التاسعة عشرة إلى السابعة والستين وقد اعتمد الميمني في تحقيقه الكتاب على نسخة خطية في خزانة جامع بونباي بالهند هند وكتب له مقدمة في ثلاث صفحات بدأها بوصف المخطوطة التي كتبت في القرن الثاني عشر وذكر أنها نسخة مشوهة ربيئة ثم تحدث عن عمله في الكتاب وعن شكه في نسبته إلى الكسائي على نحو ما نقلناه عنه فيما مضى وقد ذيل نشرته بفهرس جيد لألفاظ الكتاب ثالثا النسخة باء مخطوطة برلين رقم 7103 وهي عبارة عن ثماني صفحات في مجموعة تبدأ من ظهر ورقة 111 وتنتهي بوجه ورقة 115 وليس للكتاب صفحة خاصة بعنوانه وهي مكتوبة بخط النسخ الواضح الذي يخلو تنيني ضبط بالشكل ومن بعض النقط أحيانا ومتوسط سطور الصفحة في هذه المخطوطة 23 سطر بكل سطر حوالي 13 كلمة وبهذه المخطوطة خروم في الدزء الأسفل من أوراقها طغى على شيء غير قليل من كلماتها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 مكتوبة بخط فارسي الحديث دقيق يخلو من الضبط بالشكل تماما ومتوسط سطور الصفحة في هذه المخطوطة 17 سطر وبكل سطر حوالي 15 كلمة تقريبا خامسا نسخة العلاء مخطوطة بمكتبة نور عثمانية في اسطنبول برقم 4884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 ومخطوطة العلاء بخط يده وهي المسودة بدليل وجود بعض الفراغات في بعض الحروف الهجائية وزيادات على الهامش لبيق المكان في بعض الحروف الأخرى وتبدأ هذه المخطوطة بالعبارات التالية بسم الله الرحمن الرحيم ما تلحن فيه العامة ويشتبه على بعض الخاصة مما أسسه الإمام العلامة أبو الحسن علي الكسائي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 مما زاده العلائي على كتاب الكسائي والمقصود بأبي حفص في الموضع الثاني منهما هو أبو حفص عمر بن خلف بن مكي الصقل المتوفى سنة واحدة وخمسمائة للهجرة والنص في كتابه تثقيف اللسان وتلقيح الجنان وقد أختار العلائي أحيانا في وضع بعض الكلمات في حروفها الصحيحة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 الوارد فيها كما تصحفت عليه بعض الكلمات فوضعها لذلك في غير حرفها كوضعه كلمة نقهت في حرف لأنها لأنه قرأها فقهت النسخة السادسة الإفهام مخطوطة بعنوان كتاب الإفهام فيما تلحن فيه العوام بالشيخ الإمام العالم أبو علي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 حرست بفلان حامش هذا كقول أبي ذؤيب الهدلي ولقد حرست بأن أدافع عنهم فإذا المنية أقبلت لا تدفع عداه بالباء لأنه في معنى جمنت والمعروف حرست عليه انظر لسان العرب وفي الإفهام حرست عليه بفتح الراء وفي المزهر للسيوط قال ابن درستويه في شرح الفصيح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 وتقول عجزت عن الشيء بفتح الجيل ومنه قول الله تعالى ذكره أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب سورة المائدة الآية الحادية والثلاثون وتقول كسرت ظفر زيت بضم الضاء والفاء جميعا قال الله تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي بفر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 الكلبة بغير همز إذا قد صرفت الكلبة بغير همز إذا طلبت المعاضلة وتقول قد اشتريت جيدة بكسر الباء قال الله جل ذكره يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطعنة من دونكم سورة آل عمران الآية الثامنة عشرة بعد المئة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 الآية الثالثة والخمسون وقال أيضا رب ألني أنظر إليك سورة الأعراف الآية الثالثة والأربعون بعد المئة وتقول قد أوريتم النار إذا أشعلتها بالواو قال الله تعالى أفرأيتم النار التي تورون سورة الواقعة الآية الواحدة والسبعون وقال عدي بن زيد في شاهد ذلك وعطف حديث السوء بالصمت إنه متاتور نارا بالعتاب تأجج هامش البيت لعدي بن زيد في ديوانه عن كتاب الكسائي وبلا نسبة في لسان العرب وهو في الإفهام بروايه بالعتاب تأجج وقد سقط البيت من العلائي انتهى الهامش وتقول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 قال الله تعالى والذين لا يجدون إلا جهدهم سورة التوبة الآية التاسعة والسبعون وتقول دمعت عيني بفتح الميم وتقول بخست عينه بالصاد ولا يقال بخست بالسين إنما البخس والنقص أن تنقص الرجل حقه وتقول وددت أني في منزلي بكسر الدار الأولى قال بعض الأعراب أحب بنيتي ووددت أني حفرت لها برابية قبيرة هامش لن يرد هذا البيت عند العلائي وورد في الإفهام وقبله مقطوعة بشاعر آخر نصها أحب بنيتي ووددت أني دفنت بنيتي في جوف لحد. فإما أن أزوجها غنيا فأبقى عنده من شبه عبدي وإما أن أزوجها فقيرا فتبقى عنده والهم عندي وإما أن أزوجها سفيها فيلعن والدي ويسب جدي سأوت الله يأخذها قريبا ولو كانت اعز الناس عندي وقد ضبط برك قبيرا بفتح القاف وكسر الواء قبيراً وقال في الهامش هي كلمة منحوطة من القبر والحفير أو بعلها محرفة عن الكلمة الأخيرة ولست أدري من الذي أغفله عن تصوير القبر على قبير انتهى الهامش وتقول شنمت الريحان مثله بكسر الميم قال الشاعر أليت أني قبل تدمو منيتي شنمت الذي ما بين عينيك والفمي هامش قبل تدنو حدف أن ورفع الفعل بعدها منذ الرصف المباني وشرح الأثموني على ألفية بن مالك تنتهى وتقول عضت اللقمة بكسر الضاد وكذلك غصست بالطعام وكذلك صممت أيضا ومسست بكسر السين وبررت والدي قال الشاعر في شاهد عبدته الآن لما بيب مسربتي وعبدت من نابي على جذمي خانش البيت للحارس بن وعله الذهلي في الاختيارين ولسان العرب وجمهرة اللغة وسمط لآلئ وينسب لأبو العلا في شرح شواهد الكشاف وهو بلا نسبة في تهذيب اللغة وفي بروكلمن مسبرتي وجذمي وحرف اسم الشاعر في الإفهام إلى الهذري انتهى الهامش وقال آخر في شاهد صممت ألم ترني صممت وكدت أعمى عن الخبر الذي حدثت أمسي هامش عبارة وقال آخر إلى أمسي ساقطة من غيم والبيت في الإفهام بلا نسبه انتهى الهامش وقال آخر في شاهد تكاد يدي تندى إذا ما مسستها وينبت في أطرافها الورق الخضر وتقول سخرت من فلان دلمين ولا تسخر منه ولا يقال سخرت لفلان بالباء قال الله عز وجل لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكون خيرا منهم سوعة الحجرات الآية الحادية عشرة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 الثلاثون والشط بغير ألف هو السنام قال الشاعر كان تحت ثوبها المنعط إذا بدأ منها الذي تغطي شطا رميت فوقه بشط لم يعل في البطن ولم ينحط من فضلك تابع بقية المادة